اذا فتحت لنا بلد اقمنا حدود الله وانقشع الضباب اقامه شرعه حق علينا نطبقه ولو قطعت إ لقاءه علينا وزرها ا إ ن لم نقمها و ع ا ق ب ة الامور لها احتجاب أ ن ا هب وخوضها جهادا فقد بان الخنا وبدا ل الخنا ص و وبدى ا بان ب فقد الصواب